بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين رب شرح لي صدري ويسير لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل نحن التقينا مرة أخرى على مأيذة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى و توقفنا عند الفصل التاسع عشر الذي عقده القاضي عياد رحمه الله للحديث عن تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الخلق العظيم الخلق الجميل الخلق التواضع وكلنا يعرف الجملة المعروفة من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى التواضع لا, لا يزيد صاحبه إلا رفعته لا يزيد صاحبه أو لا يزيد صاحبه إلا رفعة يقول قاضي عياض رحمه الله واما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعه رتبته فكان اشد الناس تواضعا واعدمهم كبرا شوف العبارات كيختار العبارات كبرا انعدام الكبر مش أنه غير ما يمكن يكون قاعده الاعدام اعدام الكبر بالنسبه للرسول على علو منصبه ورفعة رتبته على بمعنى مع على بمعنى مع. توضع رسول صلى الله عليه وسلم على علو منصبه اي مع علو منصبه العادة ان الانسان اذا كان عالي المنصبه يعني احيانا ما يستطيع ان يتوضع علي من دونه احيانا ما يستطيع ان يجالس من دونه احيانا وأحياناً ولكنه صلى الله عليه وسلم على رغم يعني علو منزلته هي ورفعتي رطبته صلى الله عليه وسلم فإنه أشد الناس تواضعا أشد الناس تواضعا وهو صلى الله عليه وسلم أعدم الناس كبرا لا يعرف معنى الكبر لأنه هو الذي يقول من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خرد من كبر الكبر لا يدخل صاحبه الجنة لأنه رداء الله سبحانه وتعالى وحسبك أنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا فقال له إسرافيل عند ذلك فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق الأرض عنه وأول شافع صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا أو, أو, نبياً, ملكاً أو نبيا عبدا يعني أن يجمع بين النبوة والملك أو بين النبوة والعبودية فاخترنا النبي صلى الله عليه وسلم العبودية لأن لأن الملك كان في بني إسرائيل ملك الأنبياء كان في بني إسرائيل بسبب أن بني إسرائيل تعنتوا وقالوا يبعث لنا ملكا يعني يبعث لنا ما الفرق بين الملك والنبي الملك يسوس أمته والنبي يسوس أمته يعني سياسة الأمة وظيفة من وظائف لأنبيا عليهم الصلاة والسلام ولكن بعض الناس لبدأ يبحث عن ماذا؟ عن الألقار وعن إن يشير ما إلى ذلك من الأمور فقال ابعت لنا ملكا فالله أسعى الله قال تريدون ملكا فبعث الله لهم طالوت ملكا وجاء بعده داود فكان ملكا وجاء بعده سليمان فكان ملكا وجاء بعده القافلة من الأنبياء المعروفون في أسفار التورات بسفر الملوك سفر الملوك يعني الملوك أي الأنبياء الذين كانوا ملوكا في زمن بني في زمن بني إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا كأولئك الملوك نبيا في الوقت نفسه أو يكون نبيا عبدا فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا باعتبار العبوديته أشرف الأوصاف التي يتقدم بها بي العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف الأماكن والمنازل والمواقف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إذن الإسراء والمعراج من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف بالعبودية في الإسراء. وصف بالعبودية عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى ووصف بالعبودية عند نزول القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجه تبارك الذي نزل فرخان على عبده ليكون للعالمين يعني فوصف صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواقف والمنازل صلى الله عليه وعلى وسلم فقال له إسرافيل أعطاك الله عز وجل بتواضعك هذا أي باختيارك للعبودية أعطاك أن تكون سيد ولد آدم نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يزيد في ماذا؟ يزيد في رفعتي شأنه فجعله سيد ولد آدم على الإطلاق بمعنى سيد أنبي أولا ثم من دونه لأن الأسياد هم الأنبي عليه الصلاة والسلام وسيدهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة يعني أول من ينشر هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأول شافع تقبل شفاعته هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا نعرفه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تدل على هذا الباب أن الناس يقفون في الموقف يوم القيامة ينتظرون الفصل فيسكتون ما شاء الله ثم بعد ذلك يقول لو استشفعنا إلى ربنا لعله يريحنا مما نحن فيه إذن لو يستشفعنا إلى ربنا بآدم نذهب إلى آدم فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيذكروا لهم ما الذي يذكروا لهم نعم يذكروا لهم خطيئته نقول خطئتهم يعني يذكروا لهم أنه أكل من الشجرة وقد نهي عن الشجرة هذا الابتلاء الذي ابتله الله عز وجل به وقد كتبه عليه قبل أن يخلقه كما قال آدم لموسى فحج آدمه موسى فقال آدم عليه الصلاة والسلام لست هناك إني أكلت من الشجرة وقد نهيت عنه اذهبوا إلى غري اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام ف. يذكرونه بمناقبه وهو يذكر ماذا يذكر ما يمكن ان يصدر منه عليه الصلاه والسلام انا, أنا كان تعلم واحد الخلق عظيم جدا من الأنبياء عليه الصلاه والسلام ان الناس عندما يمدحونك ويثنون عليك تذكر ماذا تذكر خطاياك تذكر اخطاءك هذا ما يقول الناس تبارك الله عليك أنت كذا وفعلت كذا وقدمت كذا و... ما الذي ينبغي أن تذكره أن تنسى الأخطاء وتقول فعلا كنت هكذا فالغبي يقول العلماء الغبي من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس الغبي من ترك يقين ما عنده ما الذي عندك يقين بأنه عندك أخطأ يقين طبعا الناس لا يعرفون هذه الأخطاء لأنك تعملوها في الظلم تعملوها بعيدا عنهم تتقيق عندك لظن ما عند الناس يعني ما عند الناس هو الظن يظنونك كذا يظنونك عالما يظنونك مجاهدا يظنونك أصادقاً. يظنونك كل ما هناك أنهم ظنوا يعني اجتهدوا في, في وصفك فكان ظنهم انك بخير فتقول جزاهم الله على حسني ذنّهيم، وذكر، وذكر ماذا؟ وذكرت الخطايا ذلك، فيقول يقولنا لينوح عليه الصلاة والسلام أنت أول رسول رسلة وقد نجاك الله عز وجل بأعجوبة وفعل لك الله يعني يذكرون مناقب مناقب نوح عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم ملست هناكم، لقد دعوت لقد دعوت على قومي وما كان ينبغي لذلك ما كان ينبغي لذلك ما كان ينبغي أن أقول لا صدر على رضي من الكافرين ديار لماذا يا اللهم ما هذق مفهينهم لا يعلمون فرق من هنا لنا لماذا لم أقل اللهم ما هذق مفهينهم فهينهم لا يعلمون فقال لهم عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبدأوا يذكرونه بما منحه الله عز وجل إياه وبسلاه به وأعظمه به أنت أبو الأنبياء وأنت خليل الرحمن وأنت كذا وأنت فيقول هناكم. لقد كذبت ثلاث كذبات ويقصد هنا بالكذبات المعارض إن في المعارض مندوحة عن الكذب قال عليه الصلاة والسلام لما سالته قومه أن يخرج معهم قال لهم إني سقيم خليوني أنا مريض فلما ذهبوا لحال سبيلهم وإلى يعني موسمهم الذي يذهبون اليه وتركوا طعاما لاصنامهم يعني فرغ لاولئك الاصنام فكسرهم, فكسرهم جميعا الا واحدا لما سالوه من فعل هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه ان كانوا ينطقون يعني ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لم يكذب فالمرض حاصل لأن الذي يراه ويشاهده امرضه امرضه الشرك وامرضه المشركون بصنيعهم وأفعالهم ولذلك لما ذهبوا لحال سبيلهم أصبح قويا ولم يكن مريضا أصبح يدمر في ماذا؟ يدمر في أصنامه الكذبه الثانية أو التعريض الثاني أنه قال لملك مصر إنها اختي في زوجته زوجته التي كانت معه صار سئل من هذه قال إنها أختي يعني حتى لا يأخذها منه الكافر ومع ذلك أخذها منه ولم ينال منها ما يشعر على كل حال هي أخته في الإسلام فكل مرأة رجل أخته في ماذا؟ أخته في الدين أخته في الدين بعد بعضنا مثلا كيسول كيقول كي لقد قلت المرأة دي لي أختي واش فيه شي حاجة ولا ما فيه واشنو كالقصد بوكس تقصد أختك وأختك في الدين، أختك في فشراك في الحياة وأختك في يعني في المسؤولية لبيت وأختك من هذه الناحية أما أختوك في إن أنها تحرم عليك كما تحرم عليك أختك من النساء هذا شيء من آخر ماذا متقصده يعني إذا ما يسأل هل هي وقعة في ولا وقع في في الظهرة أم لا هي وقعة في الظهرة أم لا يعني إذا إذا تقصد أختك أختك في الدين ولا أختك في هذا لا إشكال فيه. الكذبة الثالثة لسيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه قال بل فعله كبيرهم هذا وهو يشير بالكبير الى الله سبحانه وتعالى كبير المتعال الذي لا يريد أن يكون له شرك في في ملكه ولا شرك في عبادته عباده نعم اذا فهي طبعا توريات ومعارض وفي المعارض مندوحة عن كذبه قال هناك هناكم اذاوا الى غيره فيذهبون الى موسى عليه الصلاه والسلام الحديث ربما الحديث المراد منه أنه قص لنا ذكر لنا الكبار آدم نوح إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم وربما ستكون هذه الرحلة أطول يوم القيامة يعني سيذهبون إلى غير هؤلاء ولكن ربما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ماذا؟ التمثيل أن يمثل لنا برد أنبيا لكي تصل القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في نهايتها إذهبوا إلى موسى ذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست هناك انت تكلموا الله استفق الله برسالته وألقى إليك روحه إلى آخر يعني يذكرون فقال لهم لست هناكم لقد ضربت القبطي وقتلتوا وما كان ينبغي ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم غفر له ها؟ هذا من عمل الشيطان أعترف بأنه من عمل الشيطان فغفر الله عز وجل له, له يعني ما صدر منه اذهبوا إلى غيره فيذهبون إلى من؟ إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيقولون أنت كريمة الله وأنت روح الله وميلادك معجزة وإلى خيره يذكرون أيضا مناقبه، فيقول لهم لست هناك. اذهبوا إلى غيره ولم يذكر خطيئة لم يذكر أنه وقع منه كذا وكذا وكذا وإنما قال لست هناك. اذهبوا إلى غيره يذهبوا إلى رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الكلميزية التي اختارها من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى أن عصمه الله سبحانه وتعالى ويقول العلماء لماذا لم يذكر عيسى خطيئة لأنه محمي من نخصة الشيطان لما ولد. إنه ما يولد مولود إلا وإنخصه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها إلا مريم وابنها. مريم بسبب قول حنة واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم حصنتها امها وحصنت ذريتها من سيولد لها وهو عيسى عليه الصلاة والسلام واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلم ينخصهما الشيطان لا مريم ولا ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام فكان سبب ذلك فكان ذلك سبب ماذا سبب أن لم يذكر لنفسه خطيئة ولم يذكر لنفسه يعني اعتذارا وإنما قال لست هناك وميذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها فيكون نبي صلى أول من, من يشفع حدثنا أبو الوليد بن العواد الفقير رحمه الله بقراءته عليه في منزله بقرطبة سنة سبعي سبعين وخمس قال حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو عمر حدثنا ابن عبد المومن حدثنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مير عن مسعار عن بالعنبس عن بالعدب العدب, العدب بس هكذا العدب بس عن بمرزوق عن بغالب عن بوممس رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم العاجم يعظم بعضهم بعضا وقال إنما أنا عبد أكل كما يقول العبد وأجلس كما يجلس العبد على عادة القاضي عياد رحمه الله تعالى أنه كل فصل من هذه الفصول إلا و يعني يباركه ويحله بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث يعني لا يزيد كل الأحاديث ولا كل الآثار ولكنه لا بد أن يتبرك في كل فصل تقريبا في كل فصل بإسناد حديث هنا أسند حديثا بسنده يعني القرطبيين الذي من بينهم أبو عمر بن عبد البر إلى أبي داود علي رضي الله تعالى عنه في سننه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قال عن أبي أممة الباهلي أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا يخذنا مساهم وهو يتوكئ على عصا قال فقمنا له يعني فقاموا بخروجه صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا تقوموا كما يقوم الأعاجين يعظم بعضهم بعضا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني يفهم على أساسه أول من يستحق أن يقام له هو الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى بين لنا انه يجوز القيام لشخص قوموا لسيدكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ولكن ان يكون ذلك مبالغا فيه لا ان يكون ذلك يعني من باب يعني ادلال ادلال الناس بذلك لا ولكن ان يكون لمن يستحق ذلك هذا امر مندوب اليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مبالغه في في أن يقوم الانسان للشخص كلما رأى شخصا يقوم إليه ولكنه يريد أن ينبه وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحب من أصحابه أن يقوم لهم كلما راؤه يقومون له كلما خرج إليه يقومون له ولكن يقوم له في, في يوم من الأيام وفي موقف من الموقف وفي صفات من الصفات هذا أمر مطلوب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قمواوا لسيدكم سعد بن رضي الله تعالى عنه لأن القضية قضية فيها محكمة فيها حكم فيها الفصل فيها فصل نزاع ولهذا ينبغي أن يقوم الناس يعني اعترافا منهم بهذه المحكمة التي ستقوم في في هذا الميدان لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ بين الموقفين في هذه الغزوة هذا, هذا وقع في غزوة بني أيضا بني إذا كما تعرفون هم أحد طوائف اليهودية الموجودة في المدينة. بنو النذير، بنو قينقاع، بنو, بنو قينقع بنو قينقاع هم صاغه يعني يعملون في في الصياغة في الذهب والفضه صاغ. شمع صائغين. وبنو النظير هم في اللحون يعني يعملون في في الفلاحة. وبنو قريظة تجار يعملون في في التجارة يعني يذهبون ويروحون من وإلى الشام. من المدينة وإلى وإلى المدينة. طبعا بنو قريظة في بنو قينقاع أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غدرهم بالمسلمين ونشبهم للحرب بين بينهم وبين المسلمين، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بجريرتهم الآخرين. بنو النذير أيضاً أرادوا أن يغذروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونوى اغتياله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم من أجل أن يأخذ منهم. مالا من أجل دم سال بسبب خطأ من بعض المسلمين رجل رجلان من بني كلاب قسلهم أحد المسلمين ظنن منه أنهم من بني لحيان الذين قسلوا سبعين من القرى فلما عرف الناس أن القتل وقع خطا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع الديا هذه الديا التي سيجمعها النبي صلى الله عليه وسلم يجمعونها من كلهم تبقى لماذا؟ طبقاً للدستور أي طبقاً لوثيقة المدينة التي كان فيها أهل المدينة يعني متعاونون فيما بينهم من كان عليه شيء يتعاونون حتى يؤد عنه دينه ومن يرتكب شيئاً يتعاونون من أجل أن يأخذوا منه الحق يد وحية على من سواهم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ من بني النظير نصيبهم. فتشاوروا وتأمروا عليه في حسنهم أن يلقوا عليه حجارة فيعني في يقتلوه صلى, صلى الله عليه وسلم فأخبره جبريل وقمنا بسالم وذهب لحال سبيله فأبطأ عن الصحابة الصحابة الذين ذهب ذهب معه ذهب مع جماعة من الناس وقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ولم يخبر أحدا فانتظروا رجوعه صلى الله عليه وسلم فلم يرجع فذهبوا إليه ما الذي وقع فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في انتظارهم قال لهم خبرني جبريل أن هؤلاء يريدون الغدر، فإلى بني النذير. يعني دعم النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج بني النذير. كما وقعت قصتهم في في سورة الحشر. بقيت من قريضة. أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بني قريضة بجريرة بني النذير. مع أن اليهود يعني ملة واحدة في في, في دينهم وفي كذا، ولكن لما هم لما كانوا هم طوائف. نبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذهم بجريدة طائفة واحدة كل طائفة تتحمل مسؤوليتها حتى جاء يوم الأحزاب فنقضت بنو قريضة العهد وتآمروا وتحزبوا مع الأحزاب مع غطفان وأبي سفيان في, في قريش وجاءت الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من فوقهم ومن ومن تحتهم يعني جاءتهم الأحزاب من جهة وجاءتهم بنو قريضة من جهه لدرجه ان صعب لي اتئمنون على على دورهم وهم في في الخندق كانت الخندق شيئا ما عن الديار في المدينه من اجل ان لا تصل أن لا تصل قريش الى المدينه خرج الى جبل سلعه فكان صحابته يعني يخافون على ديارهم من بني قرد لان قريظه هناك والمشركون والمشركون مشركو مكه هنا أن نقابلها هنا أو أن نقابلها هناك يعني الخوف, الخوف الشديد بسبب, بسبب هذا النقد وبسبب هذا الرعب الذي حدثته قريضة في ذلك اليوم فلما أخذ الله عز وجل الأحزاب وأرسل عليهم مريحا وجنود لم ترواها قال نبي لا يصلي أحد العصر إلا في ابن قريضة بمعنى لا نريح لا نسريح، ولا نريح حتى يقضي الله أمر كان مفعولا في بني قريدة فذهبوا القسم عروفة سلوف في العصر سلوف العصر في الطريق وسلوف العصر ببني قريظ يعني يذكرها الاصوليون يعني حمل الامر على الحقيقه وحمله على على التاويل والمجاز إلى اخره فمن من حملوا على الحقيقه ولم يصل الى في بني قريدة ومن من حملوا على المجاز ان فقط صلى الله عليه وسلم يريد الاسراء فصلى في الطريق وأسرع التحق فلما اجتمع المسلمون والمهاجرون والانصار ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وركب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القضي عياده هنا ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا يعني مخطوماً بريف حمار عنده واحد الخطم خمار بسيط والخطام دياله بسيط يعني كل ما بنى على مدى؟ على التواضع كل ما بنى على التواضع وقال لي بن قريضة من ترضون أم يحكم فيكم؟ قالوا راضينا سعد، لأن سعد كان حليفه، وابن أبي المنافق كان حليف بني النذير، ومن المعروف أن بني النذير النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أيامًا جاء جاء إليه ابن أبي قال له أحسن إلى موالي أحسن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه فشدبه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا في سلم، قال أحسن إلى موالي يعني يهدد ابن أبي يهدد الرسول صلى الله عليه وسلم، فخلص رسلهم لا بارك الله لك فيهم، يعني فأخرجهم وباتوا في وباء أو وبادوا وبادوا في ادريات يعني بادوا انتهوا هذا إلى من سكن في في خيبر. هؤلاء قريضة ظنوا أن أن الرسول أن صاحبهم سعد بن معاد أيضا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم حسيني لا موالي ولكن شتانا ما بين أبي أبي وبين سعد ابن معاد سعد بن معاد الذي اهتز عرش الرحمن لموته سعد بن معاد الذي كان إسلامه فتحا في المدينة المنورة حرم على نفسه كلام أقاربه وحاشيته حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إسلامه فتحا لكثير من ذوي المدينة فجاء لما أردوا بحكم سعد قال اين سعد قال يا رسول الله هو في المسجد يعالج لانه ضرب في اكحلي في في في الاحزاب ونبينا صلى الله عليه وسلم طبعا يعوده في في في المسجد ويؤنسه صلى الله عليه وسلم ولكن قوله اين سعد نسمع أنه انه لا يعرف ولكن اين سعد من اجلي ان ان به الناس من اجلي ان يحكم فيه فجئ به على حمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبجانبه ابن ابي وغيره من المنافقين وبجانبه ايضا المؤمنون المؤمنون يقونه ويسبسونه والمنافقون يقولون له أحسن إلى مواليك كما أحسن ابن أبي في يعني ويك ويكما الدرش حاجة وهو رضي الله تعالى عنه واظه يغمض عينيه ويقول آن لسعد أن لا تأخذه في الله لو ما سلأه آن لسعد أن لا تأخذه في الله لو ما سلعه. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي, النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولكل من حضر قوموا إلى سيدكم للصحابة ولليهود الذين يعني يحاورهم النبي صلى الله عليه وسلم وللمنافقين قوموا إلى سيدكم يعني قوموا إلى القاضي الذي سيفصل في هذه القضية هذا هو بيت القصيد، شيء دائما نقوم للسيدين اللي سئل من معال، ما دائما عيش معنا، ولكن لماذا قمنا له في هذه المرة يعني هذه المرة يعني ممتازة ومتميزة. عن سابقة هذا هذا ما يريد أن أن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكسب لحكمه وكلامه وفصله أن يكسب له هيبة تجعل الناس ينتهون إليها تجعل الناس ينتهون إليها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريدة أثر دونه بحكمه هو مغمض عينيه قال نعم فالتفت إلى يمين إلى يمينه وهو مغمد عينيه أثر دونه بحكمه قال نعم إلا أن بحكمه حتى تسترضى الجميع أنه إذا حكم بشيء لا يخالفونه فقال له الجميع أرضينا بحكمك يا سعد فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبع دراريهم ونساؤهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك يا سعد وفي روايه لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد حكم الملك يعني حكم الملك سبحانه وتعالى لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد وانزل الله تعالى تصديقا لهذا المعنى وانزل الذين ظهروا من الكتاب من سياسيهم قد في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا يعني ان تقتل مقاتلتهم اي المقاتلون يقتلون والذرار والنساء يعني يسمون هذا هو باختصار شديد قصة بني قريضا بعد غدره في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد يعني انه صلى الله عليه وسلم لا يتميز في جلسته ولا يتميز في أكله ولا شربه وإنما يأكل ما تيسر ولا يكلف صلى الله عليه وسلم عصر. وَلَا يَعِبُ طَعَامًا فَإِنْ عَجَبَهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لم يعجبه تركه لا يقول ما هذا الطعام كذا وكذا وكذا لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم النعمة وإن مأين حبها أكلها وإن لم يريدها تركها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار كما اشرنا يركب الحمار إلى, إلى بن قرداء ويركب الحمار في المدينة وغير ذلك من المواقف ويردف خلفه أي من تواضع أيضا أنه يردف خلفه كي يطلع واحد أخر أحداه على على الحمار ولا على البغلاء ولا على الجمل فأرضف أسامة وأرضف الفضل من عباس وأرضف فلان وفلان يعني كثير من خصوصا من صغار الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ويعود المساكين النبي صلى الله عليه وسلم يعود المساكين إذا مرضوا كما يعود الكبار والأغنياء، كما يعود عثمان وعمر وعلي، يعود المساكين من فقراء المسلمين ويجلسهم، ويجيب دعوة العبد، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، أن يجلس بين أصحابه بدون أن يتميز في, في مجلسه عنهم، ويجلس حيث انتهى به المجلس، يعني لا يزاحم صلى الله عليه وسلم، ولا يقيم أحد من جلي أن يجلس في في مكانه. ويجلس حيث انتهى بالمجلس فاذا وجد هذه هذه الجمعه جلست يجلس يعني في في حيث انتهى بالمجلس يعني في نهاية الصف يجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرى النصارى عيسى بن مريم كما اطرى النصارى عيسى بن مريم فقولوا عبد الله إنما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الإطراء هنا المراد به أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن من صفاته ليس المراد هنا أن الإطراء المبالغه في المدح فمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بما هو أهل له مدحه الله عز وجل ومدحه الناس وإن مدحوا ليل نهار فإنهم لن يبلغوا مئشار عشور ما يستحق النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدحي هو أهل لكل مدحي إذا نهى عن المدحي فإن ذلك من من تواضعه صلى الله عليه وسلم أما مسألة الإطراء فمسألة أخرى قضية أخرى إيش من خلط بينه إيش من خلط بين المدح والإطراء لأن بعض الناس يقول مثلا لماذا أنتم تمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القصائد وتقولون كان كذا وكان كذا وكيف صار قالوا قية كان بيا وأسماء من الطاولة تعز. هذا مدح وليس إطراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم ما هو هذا الإطرة؟ أن النصارى زعمت أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علو كبير يعني أشركوا وقعوا في مدى وقعوا في الشرك وأخذوا صفات الألوهية والربوبية ومنحوها للعبد إذا إذا ما تحضر صلاة الله صلى الله عليه وسلم فإنك تمدحه بما فيه من الخصال من الخصال الكريم والشيم الحمينة بمعنى تمدحه بما هو أهل له ولا تمدحه أو ولا تمدحه بما هو من صفات الله عز وجل لا تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويجيبه هنا يقو يجيب دعوة العبد نعم يجيب دعوة الفقير والمسكين يعني إذا دعاوا المسكين إلى بيته النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب له ويقضي له حاجته ولكن أن تناديه صلى الله عليه وسلم كما تنادي الله عز وجل لا لا هذا هو المنهي عنه لا تخلط بين أن تصف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له وبين أن تصفه بما ليس من صفاته بما هو من صفات الله عز وجل والنبي صلى الله حدث قال كما أطرت النصارى من المعروف أن اليهود أطرت أتنت على ماذا؟ على موسى وأثنت على سليمان وأثنت على فلان وفلان من الأنبياء والنصارى أيضا أثنت على عيسى عليه الصلاة والسلام ولكن تجاوزت الحد فيش في التناحة وصلت إلى مرحلة الإطراء الذي هو بالله سبحانه وتعالى تعالى, تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا وليذنب السلام حدد الصفات فقال إنما أنا عبد الله إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله نحب الصفات للنبي وسلم أن تصفه بالعبودية أنه عبد الله ورسوله ولذلك تسمع كي يجمع بين هذين الصفتين خطبة عاد، وأشهد أن محمدا قبل أن تقول ورسوله يقول ماذا عبده يعني تقدم دائما العبودية على, مدى؟ على الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والذي ندبك إلى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أردك أن تقع في موقعات في النصارى من يترأيهم يطرع من لعيسى عليه الصلاه والسلام وعن انس رضي الله تعالى عنه ان امراه كان في عقلها شيء جاءته فقالت ان لي اليك حاجه قال اجلسي يا ام فلان في اي طرق المدينه شئت اجلسي ليكي حتى اقضي حاجتك يعني امراه في عقلها شيء يعني امراه فيها المرض العقل وقد لبس اسم يا رسول الله ان لي اليك حاجه انا اريدك يا أستاذ ممنعا اجلسي في أي طريق من طرق المدينة أجلسي إليك بمعنى لم يضرب لها الرسول صلى الله عليه وسلم موعيدا ولم يقل صلى الله عليه وسلم إتي في الوقت الفلاني كذا وكذا وكذا ما دمت هي في عقلها شيء وقت ما شأته للنبي صلى الله عليه وسلم فينوي يجلس إليها القمة, القمة والنهاية في التواضل لم يدفعها لم يقل لا بتعيدي عني أنت مهبولة ولا مخبولة ولا مجنونة نبي صلى الله عليه وسلم قال أجلس اليك حتى اقضي حاجتك لكن يعني صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا مع الناس الذين في عقولهم شيء فكيف يفعل مع الناس الذين لهم عقولهم والبابهم وتكون حاجاتهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاجات قويه جدا وحاجات يعني ذات ذات قيمه هذا ربما تريد ان تجلسي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مجرد مجرد الجلوس تريد أن تتمتع بهذه الطلع البهية طلعة الرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن يعني أن تشبع من من رؤية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما فيجلس لله النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضية حاجتها أي حتى تشبع من النظر والكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم والملاطفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تنصرف وينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال فجلست فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها يعني حتى انتهت حتى رضيت قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعاد نفس الحديث لأنه يركب الحمارة ويجيب دعوة العبد ويوم وكان يوم بني قرد على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب يعني يدعى النبي صلى إلى طعام إلى ما يزور من الطعام فيجيب. لا إشترت النبي صلى الله عليه وسلم إداد عاوزه أن يكون هناك كذا وكذا من أنواع إلى وانواع وأنواع إلى شريبتي وأنواع كذا وكذا وكذا. وإنما إداد عيا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما بما تيسر بما تيسر من خريزة من حسأيك حساء الحسوا حساء أو أو غير ذلك من الأمور فنبي صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك ويشربه ويرضى به ويطني على أهل البيت ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم بالخير قال انس رضي الله تعالى قال وحج صلى الله عليه وسلم على رحل رثين، حج على رحل رثين، الرحل وما ما يوضع على الدابة وكان رثا حج عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يختر لحجيه قطيفة جديدة من نوع كذا وتكون مخروزة بكذا ويكون عليه كذا من الوشي والتزين ومعيلة وإنما على رحل رثين بمعنى حج متواضعا حج صلى الله عليه وسلم متواضعا وعليه قطيفة ما تساوي أربعة دراهيم على هذا الرحل قطيفة ما تساوي أربعة دراهيم فقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة هذا هو الهدف لغاية عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأن لا يكون في هذا الحج لا رياء ولا, ولا سمعة وليس هدفه صلى الله عليه وسلم أن يراه الناس متباهيا وأن يراه الناس بارزا في الحج متميزا عن أصحابه لا غير ذلك من, من الأمور هذا كله من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما فتحت عليه مكة صلى الله عليه وسلم ودخلها بجيوش المسلمين يعني دخلها بجيوش المسلمين يعني دخلها بعشر ألف مقاتل تأطأ على رحله رأسه دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يتأطئ رأسه حتى كادت جبهته تمس رحله يعني تواضعا لله سبحانه وتعالى الذي فتح, فتح عليه لم يكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الأبرار لما فصح الله عز وجل عليهم مكة ولا غيرها من البلدان لم يكن يفعلون ما يفعله الناس اليوم من رفع الأيدي، زهوي والافتخاري، هم ساس مدرش هكا لما دخل مكة، إيش كت عنيد؟ يعني النصر، هيك النصر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوض أمر النصر لله إنما النصر من عند الله سبحانه وسلم فبدل من أن يجهو النبي صلى الله عليه وسلم ويفتخر ويعني يأمر الصحابة أيضا أن يبدو ما استطاعوا من المباهة والافتخار تواضع لله وطأ رأسه حتى كادت جبهته تمس رحيله صلى الله عليه وسلم وهو يكبر الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ صورة الفتح يقرأ إنا فتحنا لك فتحان وتحركت به ناقته فكان بسلاسبي بس يرددها يعني يتردد الكلام في في صوته بسبب تحريك إدابع قرأوا الحديث جابر بن عبد الله لولا أن تجتمعوا علي لحكيت لكم قراءة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول آ يعني أنه يطول بعض الحروف بسبب ماذا بسبب تحريك بسبب تحريك الدابه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا يقرا سورة الفتح في يوم الفتح لأن هنا نظر وهنا تطبيق ما وعد الله عز وجل به هنا يعني هو الآن نعيشه يعني التأويل كما ولما ياتهم ولم يأتيهم تأويله تأويل القرآن معناه تطبيقه وتنزيله في واقع في واقع الناس أتاهم تأويل صورة الفتح وهو أن يدخلوا مكة حلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون أن يدخلوا مكة وقد ظهر الله دينه على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كان المشركون في الايه الأخرى ينزلون آية سوره الفتح على واقع وعد الله عز وجل وعد الله وجل به نعم حتى كاد يمس قادمته يعني قادمته يعني الرحل عنده القادمة والمؤخرة والمؤخره ما يمنعك من السقوط أمامك يمنعكم من السقوط وراءك هو القادمة لكن المكان العالف العالف السرج هو القادمة يكاد يمس قادمته توضع عن الله سبحانه وتعالى ومن توضعه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروني على موسى ونحن أحق بالشك من إبراهيم ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي قال الذي له يا خير البرية ذاك إبراهيم. يا خير البرية قال ذاك إبراهيم. توض عن من صلى الله عليه وسلم. يعني الذي تعنيه هو إبراهيم عليه عليه عليه صل الله هنا مش من أحد لا تفضلني عليه نسبة لا تفضلني على الأنبي. لا تفضل بين الأنبياء لا تخيرني على على موسى. هذا هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل على أن لا يكون ذلك بسبب يعني نبز واللمز في الأنبياء عليه الصلاه والسلام والا في تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد تفاضل وارد. ولكن من تواضع عليه الصلاه والسلام هو خير الأنبياء والمرسلين وهو الأنبياء الانبياء والمرسلين وهو شافع مجفع من تواضعه انه قلت فضل على يونس بن متى يونس بن متى رسول وأنا رسول وهو اخي والانبياء ابناء أبوهم واحد واماتهم شتى واحد. ثانياً أن لا يكون ذكر التفاضل بسبب الطعن. أن تذكر التفاضل بين الأنبياء وتطني على كل واحد منهم هذا ما في بأس. ولكن أن تقول لنبينا خير من نبيكم ولا نبيكم فعلى كذا وكذا كما يكتب الآن بعض اعداء الدين يعني يكتبون في مثل هذه الأمور يبحثون عن, عن ما يمكن أن تزميله نقائص وليس نقائص في النبي عليه الصلاة والسلام ويحمون نبيهم من أن لا تكونه نقيصا قل مثلا يكتب الكتاب اسم خطايا الأنبياء ثم يذكر للنبي ما لديه من خطايا. بنسبة إليه هو أما النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لديه شيء فهو من باب حسنات والأبرار سيئات سيئات المقربين. فيقول في يعني يفرد نبيه ويقول هذا النبي لا خطيئة له. إذا كان التفضيل بسبب هذا أي بسبب الطعن والنبز في الأنبياء الآخرين عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز أبداً لا يجوز على الاطلاق وإذا كان التفضيل بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعضين أن تذكر ما فضل الله به هذا وتذكر ما فضل الله به هذا فهذا جائز ولا إشكال فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون ذلك على حساب تواضعه ولا حساب عبوديته لله سبحانه وتعالى نكسفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وأيكم بالتواضع فإنه خير الأخلاق تواضع من تواضع لله الله رفعه الله سبحانه وتعالى يبلغ الإنسان بالتواضع ما لا يبلغ بقيام الليلة وصيام, وصيام النهار احرسوا على أن تكونوا متواضعين متواضعين لمن تتعلمون منه ومتواضعين لمن تعلمون يعني متواضعون لمن فقكم ومتواضعون لمن دونكم والله ولي التوفيق وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين